أنت حطمت قيود الظالمين أنت حطمت قيود الظالمين أنت حطمت قيود الظالمين بالدعاء والبكاء بالدعاء والبكاء أنت حطمت قيود الظالمين أنت حطمت قيود الظالمين مركز الأرفان للتسجيلات الإسلامية يقدم تسجيلا لموكب عزاء أهالي كرزكان في ليلة الخامس والعشرين من شهر رجب من عام 1426 للهجره بمشاركه الرادودين الحسينيين السيد ناصر شرف ومهدي سهوار والبكار للدعاء والله شنه الجران من جذاري قران هذا نسل النبي يا عجب ما انظر طالعني الحبيس حلمت مر مر انفجعي انصدي حليت بصرا والله شنو الجران من قدر ذكرى هذا نسل النبي يا عجبنا انظرا طالع مني الحبيس حاله مثل مر مر ان في جه فوق الحمام بين السلاسل شمس البراية يا وصفة آفة بكل جنازة مندودة بالواء وش هالفجاية وش هالنوازة فوق الحمامي بين السلاسة شمس البراية يا وصفة آفة كل جنازه ممدوده بالواه وش هالفجايه وش هالنوازع شيعتي انتظر كلها مستاب شراه واقفه على الجسد والدمع ته سعلان شافتان جسم التسرى كنا مايين عروف حاله متغيره شيعتي كلها مستاب واقفة على الجسار والدمع فيه مورا ساحة لنشافته جثة متأسرة جن ما ينعرف حالة متغيرة في جسم اللي يجوم ما يگدار يگوم كانوا ينيترو الا هفه ما يگدار يگوم في اللحفة هاليوم هيت يشوفوه شمه هاليعلوم راح الولي راح وشي عبه مو راح الولي راح وشي عبه مو والله شينه الجراح من قدر لي يذكوراه ذل نسلين نبي يا عجب ما انظرا طالع مني بالحبيس حاله متمر مراه ان في جيع ينصدي هل يتب والله شين هول من قدر يذكر هذا نسل النبي يا عجب منظره طالعني من الحبيس حاله مثار مرى ينفجع ينصدر هل يتبصر هل يتبصر فوق الحمام بين السلاسل شمس البراية يا واسفة أفيد فوق الحمام بين السلاسين شمس البراية يا وصفة عقيم ليتشي الجنازة ممدودة بالواح وش هالفجايح وش هالنوازيح ليتشي الجنازة ممدودة بالواح وش هالفجايح وش هالوازي فوق الحمامر بين السلاسي شمس البرايا يا وصفا قفين اثنين جنازه امدوا بالواح وش هالفجايه وش هالوازي اثنين جنازه موجوده بالواح وش هالفجايي وش هالهوا زيل وش هالنهوازه شريتات كلها مستاب شيران على الجسور و الدمعتي همورا سعلا شافتها جثمت اسرا شن ماين حروب حالمت غيرا حالمت غيرا اي جسمه الاسم ايقدر يقو كانوا ينظر بالله فهاليوم ما يتشوف من قدر يذكرا هذا نسل النبي يعجب منظرا طالع من الحبيب حالم يتمار مرعا انفجعين صدق صرى فوق الحمامين بين السلاسل شمس البرايا يا وسفه آفه بكل جنازه ممدوده بالو واح مش هالفجايه وش, هالفجاي وش هالنوازه وش هالفجايه وش هالنوازه شي عدت على الجسور والدمعتيه مرار ساعل شنمايين عروف حاله متغيره جسمه لسم ما يقدر يقوم كانوا ينفروا بالله بهال يوم ما جيت يشوفو شن هي هالعلوه راح الولي راح وشي عابهم راح حلوه في الشعب جسمه اسمه ما يقدر يقول كانوا ينضروا باللحفه اليوم بيتشوفوا شو قالوا له راح حلوه ليره والشعب راح حلوه دو عجاب والله بنازته العظيمه دو عجاب والله بنازته يا الحبيب صعب الأمور إننين تبذرك تعود للحياة وقل القبور إننا بالهادي وزهرت الحزينة يلشي عيتك بعدك إن الحزن رهينة لا تشوق فك والمدى نحسى جمال لازمي شد الصدور بالأيام بإلاطمان عدو عجيب والله يا جنازة العظيمة الفاجعة يتلي بشيعة الأليمة عدو عجيب والله جنازت العظيمة الفاجعات هلي بشيعيت الأليمة صرخ مين فوق الجسار يا الحبيب صعب الأمر كننين تطرك تعود للحياة مو للقبور للحياة تكين الحزن رهينه دفن النبي الهادي بالسهره الحزينه فالشيعه انت لك بعدك كين الحزن رهينه لوكي شو حق فاطمه والمدى لازمك شي للصجاد بالايام عطيمه بالايات بلاطيمه لوتي كتيل أحبة كئيبة إلى الله يا الأمر يا ابن جعفر أقفار قتك هالمصيبة يا نسل الأطيب تصور يمري الزمن يا ذخورنا وحبنا إلك ما يتغير حبنا لك نهايه ضياع اولاد عامه منا نكيفها يا هل جسمه بالصمت طار واما رحلنا يا اللي بغدادك ينصي نشوف الجسد حال وطيه جدك بليطفو بقع ع الترايف ورميه نشوفك تحت غبره وتراب يا علي ونتكور حبيبي الزكيه يا بقعد على تحت حافر القاعوجيه تحد حافر الاعوجي جدي لي سيوقي الاعادي وراسي على السامهريه في قلبك سمو خيل خيانه وفي قلبنا بلاد امي ايه في طابرك تتر وجدك وصان دميه كفى الماء لو ما تغسى ثلاثي بثار الغاضرية ثلاثي بثار الغاضرية وقت الأحبار كئيبة إلى الله الأمر يا ابن جعفر على كفار بتكى المصيبة يا مسليل أطيب تصور يمر الزمن يعدخور ما وحبنا إلك ما يتغير يمر الزمن يعدخور ما وحبنا إلك ما يا هل جسمه بالسمت فات رحلنا لبغداد كي نصيف الجسد على الوطيه وتتذكر مجدك بالعفو بغاله ترايب رميه نشوفك تحت طاب ورويت را او نذكر حبيبي الذكي وقع على التراب لامارا تحت حافر الاعوجيه تحت حافر اشيعت الاليم نادو عجاب والله يا نازت العظيم يا الفاجعات هلي اشيعت الاليم صخمين فوق الجسور يا الحبيب صعب الامور ننين تترك تعوف للحياة مو للقبور مو للقبور مو للقبور من النبيل هذي والزهرة الحزينة يشيعتك بعدك من الحسن رهينة لو تشوف يا عزي لو تشوف فك فطمة والمداء معسى جمال لازمي شك الصدور بالأياء عديل الضمار بالأياء عديل الضمار دركتي الأحبة كئيبة الله يلقى بكاب نجاة وقفار قيتك هالمصيبة يا نزلة طيب تصور يمر الزمن في الحزين يمر الزمن يا ذطورنا وحبنا إلك ما يتغير وحبنا إلك ما يتغير ولا دمعة مناني كيفها في هالجسم بالزمت باطل حلا لبغدادك ينصب نشوف الجسد على الوطيه تدكارنا جدك في اللي طفوا بقاع الترايب رمويه بقاع الترايب رمويه نشوفك تحت قبرويه رب واللي ونذكر حبيبي السجية بقى على الترب نام وارا تحت حافر الأعواجية تحت حافر الأعواجية أنت حصمت قيود الظالمين أنت حطمت قيود الظالمين ردوا والمقام والمقام في الدنيا والمقام قيود الظالمين ما يجوني ان شاء الله جميعا ما يجوني ما يجوري إن شاء الله